「お前はもう ن めろよ」 ورح أ ص ر خ بالصوت العالي يا رب ارحمني وخلصني سلامك وحدو بينقصني, بينقصني بعدت كتير رجعت ب ل ت و ب ي أ ن ا خ ا ط ر ح م ن ي وخلصني و ا ل ي ك ا ا ا ن و سبب ل ف ر ح أ س ب الماضي ب ا وكرهت و لعب الماضي ر وشروا سيطر ع ى الأفكار ا ل و خ د ر ل آثار وكرهت الماضي سبب الفرح أ س ب ا ب الحزن صاروا كسبوا سكروا لعب انهاروا شر مسيطر ع ا ل أ ف ك ا ر والمخدر ليل نهار يطبع ف ي ه ا ع ا ر و ب ت ر ش ا ك ا ط ل ع ف ي ه حبل الموت التف علي ه بترشاك اطلع عم يصلبني بمسماره واللي فكرته الحريه عم يصلبني بمسماره يا رب ارحمني وخلصني سلامك وحدو بينقصني, بينقصني بعد كتير رجعت ا ل ت و ب ة انا خاطي ر ح م ن ي وخلصني ضيعته ورح تطلب مني حسابه وجسمي اللي ب ي د ي ك عجنتو بكرا بيرجع لترابه انا بعرف إ ن ي المسؤول لكن ما في ع ن د ه حلول مش عارف شو بدي قولوا م ا ل ي كلن خابوا ب ه ايديك عجنتو بكرا بيرجع ع ل ى ط ر ا ب و انا بعرف اني المسؤول لكن ما في عندي حلول مش عارف شو بدي ق و ل ه ا م ا ل ي كلن خابوا ب بي كلمة بي كبيرة مابستهل بي س ت ه ل إلك كلمة بي كبيرة علي إلك كلمة كبيرة و ق ل ب تعبت كتير من ا ل خ ط ي وقلبت مرمر بعذابه يا رب ارحمني وخلصني سلامك وحدو بينقصني